ومن الفوائد في الحديث الأول حديث أبي هريرة في الرجل الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلف إنك لم تصلي مرة ارجع فصلف إنك لم تصلي المرة الثانية ارجع فصلف إنك لم تصلي المرة الثالثة فيها أمر مهم وهي تعليم الجاهل والرفق به تعليم الجاهل والرفق به وهذا أدعى لقبولي السنة وعدم الاستعجال عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو يصلي صلاة غير شرعية غير صحيحة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلف انك لم تصل المرة والثانية والثالثة ولم ينهر صلى الله عليه وسلم ولم يسجر وهذا الخلق ينبغي أن نتحلى به ونصبر في تعليم الناس وليس كل الناس في الفهم سواء وليس كل الناس في العمل سواء وإنما تحمل الناس على السنة حملا. ورفقا. وتأخذهم إلى السنة أخذلين أما أنك تريد أن تأخذ الناس أو تحمل الناس على السنة بالصوت والعصى ورفع الصوت فإنه لا يستجيب لك أحد بل يترتب على هذا التشويه صوره السنه ويصبح حملت السنه ممن نفر الناس عن السنه